بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحرّت أخبارها بأن ربك أوحى يومئذ أشتاةً يروا أعماله فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذرة شراً